باب الضاد والضاء والضاد باستيطالات ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن يظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لا ضاشوا كظم من ظلاما أغلو الظلاما ظفرين انتظر ظاما اظفر ظنا كيف جاوع عض سوا عيضينا ظن النحل زخرفا في سوا وضلت ظلتم وابر من ظل كالحجر ظلت تشع ظلوا ظل يضللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميعا ناظري الا بي ويل هلوى واولى ناظره والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقى البيان لازم أنقاض ظهرك يا عبد الظالم والضر مع وعظت مع افضتم وصفها جباه عليهم